صافي الله اكبر هو اللي جات تبين له انتم والله ملكه اليومين هي جاريه نعم تعطات الرسول الله والله رسول الله, الله, الله جوز بها وسمات ولدت ابراهيم لمت الرسول علاش باش يتقطع النور انا الرسول الله اعظم انسان ما كاينش كي في الدنيا وار سكوس ساعة فينا تزيش معي الهذا يزيش معي الهذا يزيش معي الهي سننك باش مات بغيتي ماذا ذو فين شافن شهنن ترتبون سعون جعلوا لا يكوّل حالي